Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sad Kitabun أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتظهر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون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 Fala nasaalan yang dikirimkan kepada mereka, dan kita bertanya kepada orang yang dikirimkan. Fala nakuasaan kepada mereka dengan ilmu, dan kita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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 129. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 114. 115. 115. 116. 116. 117. 117. 118. 118. 119.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 Allah keluar dari mereka mazmum madhur al-lamat, tabi'ak minhum la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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجاعة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان ليكما من الناصحين فدلاهما بغرور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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَّ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا.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 ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا, فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيفًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ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 Hatta iba aku let sepabah fiqalan sukunah li beladim miet, faan zalnabih al maa, faa krajnabih, faa krajnabih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 ما لنا ظن بك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذركم وذكروه إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة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 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فَتَوَلَّى عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Innakum la tahtun al-rajal min doni nisa, bal an tum musrifun.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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط تنعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثرت وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ beriman! Sesungguhnya إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ dan ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفًا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ, فأخذناهم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Walau anahal al Qur'an manu atqol, fatahna عليهم berkat min al sana'i wal ardi, walaikin khabu, fakhznahum bima 126. Afأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون 127. Afأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون 128. Afأمنوا مكر الله 128.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 قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَرَى منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوثينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْقَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم نيقات ربه أربعين ليلة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 155. Kau lalu, saya katakan kepada anda, dan saya satu percayaan. 166. Kau lalu, Mose, saya menghidupkan anda kepada anda, dan menghidupkan anda kepada anda, dan menghidupkan anda, dan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 saya ceri f'um ayat yang yang yatakbaron di bumi dengan bukan yang benar dan yang melihat setiap ayat tidak percaya dan yang melihat jalan yang salah tidak mengambil jalan dan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 إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟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 Al-lathīn yattabgu nā rusulan Nabiyyil Ummiyya lathī yajdūnuhu maktuban ʿidhum fī al-Tawrāt wal-Injil yamurhum bil-maʿroof wa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 وقطعناه مثنت عشرة أسباق أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسأه قومه أن يضرب عصاك الحجر فمن بجست من هثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعغون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون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 ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إِنَّ رَبَكَ لَسَريعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالكَ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عوض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكن ذرية من بعدهم أفتُهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذين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 Namakfiran min al jin wal insan, lham qulubul la yafquhun bha, walham a'yunul la yubcirun bha, walham a'zanul la yasma'un bha. Ulaikak al an'am balham a'zl, ulaikhum al ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 Yas'alunak kakannak hafiyun anha Kul innama ilmuha inda Allah Wala kinna akthar annaasi la ya'lamun Kul la amliku linafsi naf'an Wala dhar'an illa ma shaa Allah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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَ النَّمِنَّ الشَّاكِرِينَ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 Am lhm a'yun yu bciro n bha? Am lhm a'zan yu ysmg n bha? Qul d'gu shurka a kum thum ki duni fala tuzro n. Inna